الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كان الحديث أيها الأحبة الليلة الماضية عن قوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فهذا كله لهؤلاء من أهل هذا النوع من الإجرام وهو الكتمان لما أنزل الله تبارك وتعالى من الهدى الذين يستعيذون بذلك من حطام الدنيا القليل هذه الآية ذكرنا جملة من الفوائد المستخرجة منها ومن ذلك أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل لا يكلمهم الله يوم القيامة وإذا كان لا يكلم هؤلاء كلاما رضا فإن ذلك يعني أنه يكلم أهل الإيمان وقد دل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة سلام أولا من رب الرحيم فهو يسلم على أهل الجنة قد كلم الله تبارك وتعالى موسى تكليما وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فهذا من أوصافه الثابته على ما يليق بجلاله وعظمته يكون ذلك مما يتعلق بمشيئته وارادته وكذلك الآية التي بعدها فقد قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الكاتمين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفره فما أصبرهم على النار أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين استعاضوا عن الهدى بالضلاله اختاروا الضلاله على الهدى استبدلوا الضلاله بالهدى وعذاب الله تبارك وتعالى بمغفرته وهل كان هؤلاء على هدى حتى يستعيضوا بذلك ان كانوا على هدى فيكون الواحد منهم قد باعه وبذله من اجل الضلاله وهي اخذ هذا الحطام في مقابل تبديل أو الكتمان وإن لم يكن هؤلاء على هدى أصلا فإن ذلك يكون بمعنى الاختيار اختاروا وآثروا الضلاله على الهدى كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى في المثل المضروب للمنافقين في أول هذه السورة اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وهم لم يكونوا على هدى منذ البدايه ولكن المعنى اختاروا وآثروا الضلاله على الهدى فهذا لا اشكال فيه وهكذا ايضا اختاروا العذاب بالمغفره مع انهم لم يكونوا محصلين لمغفره الله حس وجل واينما المقصود اثروا العذاب على المصيره فما اشد راءت هؤلاء على النار فما اصبرهم على النار فما اشد صبر هؤلاء على النار فما هذه وما ركب معها يدل على التجوب ما اشد صبرهم على النار لانهم عملوا بعمل أهل النار عملوا بالعمل الموصل إلى عذاب الله تبارك وتعالى وناره فهذا تعجب من الله جل جلاله على جراءة هؤلاء وعلى ما يوصلهم إلى سخطه وعذابه وذلك ينبئ عن استهانة واستخفاف بأمرهم وبيان. لقبح حالهم وسوء نظرهم نهلا ليس لهم عقل ولا نظر ليس من أول الألباب الذين يؤثرون ما يضر على ما ينفع فرون النار على المغفرة. يؤخذ من هذه الآية الإشارة هنا إلى البعيد. أولئك الذين اشتروا أولئك الموصوفون بتلك الصفات. وبعض أهل العلم يقولون جاء بالإشارة بهذه الصيغة الدالة على البعد لبعد هؤلاء من الرحمة ومن كل فضيلة فهم بعداء عن الخير وعن ألطاف الله عز وجل وعن رحمته وجنته أولئك المبعدون المخذولون هم من اشترى الضلاله بالهدى وهذا يدل على فساد نظرهم وأن هؤلاء لا يميزون بين النافع والضار وإلا فمن الذي يقبل ويقبل على الضلاله في سبيل ترك الهدى والإعراض عنه هذا لا يفعله إلا الجاهل حيث إنه يؤذي نفسه بذلك ويضرها ويودي بها إلى سوء العاقبة أولئك الذين اشتروا الضلاله للهدى والعذاب بالمغفرة كذلك أيضا من الذي يقبل العذاب ويترك مغفرة الله عز وجل إلا من فسد عقله وقصر نظره ولكن هؤلاء لما كانت عقولهم معيشية يبحثون عن هذا المعاش وعن هذه المكاسب المتقضية العاجلة أصبحت انظارهم لا تجاوز انافهم فهم لا ينظرون بنظر بعيد وإنما ينظرون بالنظر القريب الطمع والكسب والتحصيل المادي ايا كانت عواقب ذلك فهم لا يلتفتون إليها لأنهم يتعجلون ذلك ولا ينظرون إلى ما وراءه كذاك الذي يغلبه الطمع على تحصيل أمر من الأمور فيندفع اليه وتكون عقبته بعده الهلاك والعطب اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى ولاحظ هنا التعبير بالاشتراء اشتروا بمعنى استعاضوا اختاروا اثروا والله تبارك وتعالى سمى المعامله معه بيعا وشراء وتجاره و سمى أيضا الخسارة وسمى كذلك أيضا الغبن، سمى يوم القيامة بيوم التغاب فكل ذلك معاملة مع الله تبارك وتعالى والواقع أن هذه الأمور وإن كانت في التجارة المادية بين الناس البيع والشراء ولكن الربح الحقيقي والكسب الحقيقي والتجارة الحقيقية والغبن الحقيقي إنما هو في ذلك اليوم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة يؤخذ من هذه الآية إثبات صفة التعجب لله تبارك وتعالى فما أصطرهم على النار وهذا التعجب يليق بجلاله وعظمته وتدل عليه القراءة الأخرى المتواترة بل عجبت ويسخرون هذا من كتاب الله عز وجل والقراءة إذا كان لها معنى يخصها فهي بمنزلة الآية يعني الآية المستقلة فالقراءتان إن كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين بل عجبت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه القراءة القراءة الثانية المتواترة بل عجبت ويسخرون فهذا يرجع إلى الله جل جلاله فالله يتصف بهذا الوصف على ما يليق بجلاله وعظمته وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده فهذا دليل صحيح ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس كتعجب المخلوقين الذي يكون من قبيل الانفعال ممن لا يعلم العواقب ولا يعلم حقائق الأمور ولا يعلم الغيوب فيتعجب مما حصل لأنه لا علم له ولا إحاطة بذلك قبله ولا بعده ولا في أثنائه فيعجب من حصوله لقصور علمه أما الله تبارك وتعالى فليس كذلك ليس كالمخلوقين بل علمه محيط بكل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولكن نثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وكذلك يؤخذ من هذه الآية تنزيل غير الواقع منزلة الواقع لشدة استحضار السامع إياه بما وصف به من الصفات الماضية وذلك أن شأن التعجب أن يكون ناشئا عن مشاهدة صبرهم على العذاب وهذا الصبر لم يحصل وقت نزول هذه الآية وإنما يكون ذلك فما أصبرهم على النار هذا يكون في مستقبل ولكنه نزله منزلة الواقع وصوره بهذه الصورة فما أصبرهم على النار مع أنه أمر سيقع في المستقبل فيكون ذلك لكمال تصوره وتصويره لدى المخاطبين والله تعالى أعلم ومعنى ذلك اعني صبرهم على النار أنهم ماضون صابرون ثابتون مقيمون على مساخة الله تبارك وتعالى ومحادته ومشاقة رسله فهم يكتمون ما أنزل من الهدى الذي بينه للناس غاية البيان فما أصبرهم على النار ومن الذي يصبر على النار ولذلك يقال لمن يعص الله تبارك وتعالى وكلنا ذلك الرجل إذا هم الإنسان بالمعصية فينبغي أن ينظر في حاله وصبره على النار لو طلب من الإنسان أن يقف على جمرة أو أن يقبض جمرة في كفه فإنه لا يستطيع ذلك لو طلب منه أن يبقى لمدة دقيقة واحدة يقف على جمرة فإنه لا يستطيع ولا يطيق فإذا أراد أن يعصي الله عز وجل فعليه أن يرى في نفسه هذا العجز والضعف فيكون ذلك زاجرا له عن مساخط الله لأن هذه المساخط وهذه الآثام وهذا النظر الحرام وهذه الموبقات هي نار يحترق بها هذه المعاصي نار وهي جيوش كما قال الحافظ بن القيم يجيشها الانسان كتائب يرسلها على نفسه فتكون عونا على الشيطان تغزوه فيتقهقر ويضعف وينهار أمام عدوه ويصيبه ما يصيبه من اللأواء والشدة والهم والغم والحزن والكآبة وما إلى ذلك بسبب هذه المعاصي والذنوب هذا مما يعجل في الدنيا فضلا عما يدخر في الآخرة فلا طاقة بنا على عذاب الله تبارك وتعالى لا ولا المؤجل فالطريق أيها الأحبة هو أن يتق الإنسان ربه في أحواله كلها في علانيته وسره وأن يخاف وإذا هم بالمعصيه يتذكر نظر الله إليه وسرعة أخذه فيكون ذلك زاجرا له من هذه المعصية كان الأحنف بن قيس رحمه الله يضع أصبعه على النار يقول حس يعني أنه يذكر نفسه بنار جهنم ما حملك على أن فعلت في يوم كذا كذا وكذا أن الذي يستطيع أيها الأحبة أن يضع يده في ماء حار ماء على النار من يستطيع هذا الماء لو أصاب جلد الواحد منا أيها الأحبة لم ينم تلك الليلة فنحن أضعف وأعجز من أن نقدر على شيء من ذلك ثم قال الله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء وصفتهم وعلتي ما نالهم وطالهم من سوء الحال والعاقبة فما أصطرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن الله تبارك وتعالى نزل كتبه على رسله عليهم الصلاة والسلام مجتملة على الحق البين الواضح فكفروا بذلك وإن الذين اختلفوا في الكتاب من اليهود والنصارى فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه لفي شقاق لفي ومفارقة بعيدة عن الرشد والصلاب لفي شقاق بعيد ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق هذه الإشارة ذلك لربط أجزاء الكلام لاحظ هناك ذكر الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى ثم ذكر حال هؤلاء كيف استعاضوا بالضلاله عن الهدى والعذاب بالمغفرة ثم قال ذلك فيرجع إلى هؤلاء من الموصوفين الذين استحقوا العاقبة السيئة لربط أجزاء الكلام وكذلك للتعليل وهذا كثير في القرآن إثبات العلل والأسباب وذلك يرجع إلى أن ربنا تبارك وتعالى متصف بالحكمة فأفعاله تبارك وتعالى معلّ له فأهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى أما أهل البدع والضلال من الجهمية فإنهم يقولون ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحاني من غير تعليل يقولون حرم الكذب وحرم الزنا وحرم الخمر ونحو ذلك فصارت قبيحة ولو أنه أمر بها لكانت حسنة لو أنه نهى عن الصدق والعفاف لكان ذلك قبيحا هذا السنة يقول لا يمكن أن ينهى عن الصدق والعفاف والفضائل والإيمان والتقوى لأن هذه الأمور لها حسن في نفسها فمن الأشياء ما يدرك حسنه بالعقل كالصدق والعفاف والفضائل وهرقل لما سأل ابا سفيان عن الأمور التي يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه يأمرهم بالصلة والعفاف والبر أنحو ذلك عرف من هذا ومن غيره مما أجابه عنه ولم يسأل عن معجزة واحدة عرف أنه رسول أن هذه الأمور إنما يأمر بها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ولذلك مما يفرق به بين الرسل والسحرة والمشعوذين والضلال أن الرسل يأمرون بالفضائل وسيرتهم مبناها على الفضائل وعرفهم الناس بالصدق والأمانة والخير والبر والإحسان أما استحر والمشعوذون ونحو هؤلاء فعرفوا بالرذائل ويأمرون بأسوأ الأفعال ابتداء من الشرك بالله تبارك وتعالى وما استتبعه وتفرع عنه فهذا أيها الأحبة ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فالله أفعاله مبنية على الحكمة إذا أمر بشيء فهو لحكمة قد ندرك هذه الحكمة قد يصرح بها وقد لا يصرح بها وتكون ظاهرة فيستنبطها العلماء وقد تكون خفية تعبدية نؤمن ونسلم لأننا نعلم أن المشرع عليم حكيم فنثق به كل ثقة لا يتطرق الخلل والخطأ من جهة نقص العلم كما لا يتطرق الخطأ والخلل بسبب وضع الأمور في مواضع بغير مواضعها وإيقاعها بغير مواقعها أي أن التوقيت مثلا غير مناسب حاشة وكل هذا يكون بالنسبة للبشر قد تكون الأمور أو الأفعال صحيحة من جهة النظر ولكن التوقيت غير مناسب فيقع بسبب ذلك مفسدة قد تكون الكلمة صحيحة ولكن في غير وقتها أو لغير من يتأهل لفهمها وسماعها فيحصل بسبب ذلك مفسده فهذا خلاف الحكمة وأما اختلال العلم فتكون مبناها على الخطأ أصلا بتصور المسألة أما الله تبارك وتعالى فهو عليم حكيم فيبقى التسليم الكامل لأحكامه الشرعية ولأحكامه الكونية القدرية ما يجريه من الأقدار والتدبير في هذا الكون فما يختار لعباده كل ذلك مبناه على علم وحكمة وقد ذكر بعض أهل العلم أن في القرآن أكثر من مئة موضع فيها الإشارة إلى التعليل إثبات التعليل بصيغ متعددة كثيرة ثم أيضا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد هذا يدل على سوء عاقبة الاختلاف وأن الاختلاف ليس برحمه وإنما هو شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر أما ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكذلك جاء عن القاسم ابن محمد من التابعين حيث ذكروا أن الاختلاف أو ما يفهم منه أن الاختلاف رحمة أو قال ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا إنهم إن لم يختلفوا لم يكن توسعا فإن مقصودهم بذلك كما ذكر الشاطبي رحمه الله وغيره أنهم لو لم يجتهدوا فيختلفوا لضاق الأمر على من بعدهم من العلماء المجتهدين إذا وقع منهم الاجتهاد والخطأ والاختلاف فيكون ذلك مما يقع به الحرج على هؤلاء حيث اختلفوا في اجتهادهم، لكن لما اجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا وأخطأ بعضهم وأصاب بعضهم كان ذلك توسعة للمجتهدين بعدهم اجتهدوا ويصيبون ويخطئون ويختلفون ولكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى التدابر والتقاطع وإنما ذلك هو الاختلاف الذي ذمه الله تبارك وتعالى وليس باختلاف العلماء المجتهدين فيما يسوه فيه الاجتهاد ليس ذلك باختلاف أهل الأهواء أهل الأهواء إذا اختلفوا كفر بعضهم بعضا واستحل بعضهم دم بعض كما هو الشأن شأن الخوارج وغير الخوارج من طوائف الضلال كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لاحظ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وان الذين اختلفوا في الكتاب ما قال وإنا الذين اختلفوا فيه لأنه مذكور والعرب تستعمل الضمائر اختصارا للكلام، فالإظهار في موضع الإضمار يكون لنكته يكون لمعنى، فلماذا أظهر هنا هذا لا شك أنه أعظم في بيان قبح هذا الإجرام اختلفوا في الكتاب الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى اختلفوا فيه فتفرقوا وصاروا طوائف أملل والكتاب المنزل واحد كيف يختلفون فيه وأن هذا الاختلاف الذي وقع كان بسبب التبديل والتحريف والكتمان بنوعيه تبديل الألفاظ الذي يتبعه تبديل المعاني وتبديل المعاني دون تبديل الألفاظ وقد وقع لهم كل ذلك أهل الكتاب حرفوا الألفاظ وحرفوا المعاني وهذه الأمة وقع فيها النوع الثاني وهو تبديل المعاني فطوائف أهل البدع والضلال وقع منهم تحريف كلام الله عز وجل من جهة المعنى فحملوه على معان لا يريدها الله تبارك وتعالى كما وقع لذلك لطواعف من المتكلمين في نفي صفات الله الكاملة وتبديلها وتحريفها وكذلك أيضا طوائف من الباطنية وأهل البدع والأهواء من الصوفية وغيرهم قال الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة هذا قاله الرافضة قبحهم الله وأما الصوفية فقال بعضهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة وما إلى ذلك من أنواع الضلالات فهذا لا يسوغ بحال من الأحوال والله أعلم صلى الله على نبي نحمد عليه لديكم إضافة أو سؤال؟ اشتروا العذاب بالمغفرة ودخول الجنة برحمة الله لكن يمكن ربما والله أعلم لما كان العبد غير مؤد لشكر الله عز وجل إما بشكله مقارفات مما حرم الله عليه أو بتقصير وترك لما أمره به كان بذلك مستحق للعقوبة فلو حاسب الله عز وجل الناس وجزاهم بما كسبوا وبتقصيرهم لما نجى أحد ولكن إذا آمن العبد وعمل صالحا فإن الله وعده بالمغفرة اختيار إيش أثبات اختيار العبد أن له مشيئ واختيار خلافا للجبرية الذين يقول لا مشيئة له ولا اختيار نعم. تفضل نعم يقول في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يقول هل معنى ذلك أن أهل الإيمان كانوا في ظلمات فأخرجهم الله إلى النور؟ فهذه الظلمات هي أنواع كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النور في ضرب المثل بالبحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدرها العلماء ذكروا في هذه الظلمات المتراكبة قالوا ظلمت النفس وظلمت القلب وظلمت العمل المعاصي التي يقارفها العبد وظلمة الجهل وظلمة الكفر فأعمالهم ظلمات ونفوسهم مظلمة وقلوبهم مظلمة وكذلك أيضا ظلمة الجهل وظلمة الكفر بالنسبة للإيمان أهل الإيمان هم على نوعين نوع ولدوا على الإيمان فهؤلاء ولدوا على الفطرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهنا ما قال أو يسلمانه لأنه على الفطرة الفطرة هي الإسلام فإخراج أهل الإيمان من الظلمات إلى النور فهنا يبقى ظلمة الجهل والله قال ووجدك ضالا فهدى ليس معنى ذلك على الأرجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه لم يكن موافقا لهم على دينهم وما كان الأنبياء على دين قومهم على الراجح من أقوال أهل العلم وأما قوله تبارك وتعالى وجدك ضالا فهدى فهو مفسر بالآية الأخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فهو لم يكن له عهد بالوحي والنبوة لكن كان صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم وعلى الفطرة ولم يكن موافقا لقومه بل كان يتحنث ويتعبد في غار حراء، لكن لا عهد له بالوحي والنبوة وأما قول الكفار لأنبيائهم أو تعودن في ملتنا ولأتباع هؤلاء الأنبياء لنا خجناك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فكلمة العود فهم بعضهم منها أنهم كانوا على دين قومهم والأقرب أن كلمة عاد من الأضداد فحينما تقول عاد الصبي شيخا هو لم يكن شيخا قبل ذلك عاد الطين خزفا هو لم يكن خزفا عاد الماء ثلجا هو لم يكن ثلجا بمعنى صار مطلق صيروة يعني أو تصيرون إلى ملتنا تتحولون إلى ملتنا ليس معناها أنهم كانوا على دين قومهم فالذي يولد على الفطرة هذا إخراج له من ماذا؟ من الجهل إلى نور العلم والوحي وأما من كان مشركا كما كان حال عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك ثم هداهم الله إلى الإيمان فأخرجهم من الظلمات ظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والإيمان فالله يخرج الذين آمنوا من الظلمات يشمل هذا ظلمات الجهل وكذلك ظلمات الكفر والشرك لمن كان واقعا في ذلك إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هذا واضح نور الفطرة والإيمان ومعرفة الله تبارك وتعالى إلى الكفر والشرك وظلماته والله أعلم صيد بالنسبة لاختلافات اختلافات أهل الأهواء فإن هذا من الاختلاف المذموم على تفاوت بين هذه الطوائف في الضلاله، فبعضهم يصل به الحال إلى الخروج من الإسلام كطوائف الباطنية وبعضهم يكون دون ذلك اجتهاداتهم في مخالفة النصوص ومحاكمة نصوص الوحي إلى قواعد وأصول بدعيه لا يعذرون بمثل هذا من حيث الأصل أما الشخص المعين فقد يكون له من الأعذار ما يغفر الله عز وجل له معه بسبب هذا العذر كأن يكون الإنسان هذا غاية ما توصل إليه البيئة التي نشع فيها هذا غاية اجتهادة لم يستطع أن فوقع بشيء من التأويل لنصوص الصفات لم يكن متبعا للهوى هذا مبلغه من العلم الله عز وجل يغفر لعباده وإلا فالأصل أن محاكمة النصوص إلى أصول بدعية أن هذا خلاف أهل الأهواء وأنه غير سائر ومذموم وما أشبه ذلك لكن بالنسبة للمعين يختلف بحسب حاله الله يتولى عباده